فكان الكلام في الكنز الموجود في دار الاسلام وعليه أثر الاسلام وقد قلنا سابقا باننا نتكلم تاره على صعيد الاصل الاول وتاره نتكلم على صعيد النصوص أما الكلام على مستوى الاصل الاولي فقد سبق وهو انه ما للاصل الاولي رغم التصرف في كل مال الا أن يثبت انه مال كافرين او ان الاصل الاولي هو جواز التصرف في كل مال الا أن يثبت انه مال مسلم عليه السلام ورحمة الله بقي الكلام على مستوى النصوص واستدل المحقق الشرائع والعلمة وغيرهم إلى أن الموجود في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام يعد من اللقطاء يستدل على ذلك موثقه محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خريبات ورقا في النفوس ان يعرفها قضاء ان يعرفها فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. هذه الرواية استدل بها المحطة في على فلا أن هذه الرواية تدل على أن الموجود في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام فهو فطم لقطة وليس فطم كان منزل قضى علي في رجل وجد ورقاً في خالده أن يعرفها فإن وجد من يعرفها وإلا فمتعنيها ولو أكل قضى ولكن سيدنا الخوي قد سيسر بور ذكر بأن هذه الغواية متعربة بحكم الكنز بمناسبه الحكم والموضوع الحكم ماذا قال قضى علي ان يعرفها تعريف الشيء فرع ان يكون له علامه تعرف اذا لم يكن له علامه تعرفه كيف يقضي علي ان يعرف هذا الحكم نفسه قضى علي ان يعرفها معناه أن له علامه يعرفها قال العلامه لا النقود لان النقود مسكوك بسته عامه فليس فيها علامه تخص شخصا ولا تخص جمالا العلامه من صور النقود لا محاله يكون المراد حينئذ أنها نقود مستورة في مقرآن معين بحيث تكون فيها علامة من جهة مكان ستريها فيكون حميدل داخل في الكنز إنما يدخل في الكنز من هذا الـ بهذا التحديد أنه لما قضى علي أن يعرفها عرفنا أن لها علامة عربها. ولما كان الوراق والنقود لا علامة يتخصه فذلك دليل على أنه كان مستورا في مكان معين ولعلام جهد مكان ستره فحينئذن صار موضوع الروايه هو الكنز، لأن المستور في مكان هو كالزون فصار الرواية متعرض للكنز. وبما ان الرواية متعرضه الكنز وقد اشترط هذا الشرط انه انما يجري عليه احكام الكنز بعد التعريف هو كنزه لكن انما يكون لواجده بحيث يجب عليه خمسة بعد التعريف وقد فاضل يعرفه فان وجد من يعرفه وان لم يجب فمتع بها يعني يجري عليه احكام الكنز فهذه الرواية نربط لها باللغطة هذه الرواية متعربة لأحكام الكنز بقرينة مناسبة الحكم المورد بقرينة التعريف بقرينة التعريف يعرفها استفدنا أن مورد الرواية هو الكنز وبما أن الرواية يشتركه في التعريف فحينئذن لا يكون هذا الكنز لواجده بحيث يتملكه وعليه القنصر إلا بعد التعريفه فتكون هذه المقيدة للوايات الكنز سألته عن معادن الكنز فارقية قال فيها الخمس <تصفيق> هذه للواي مقيدة فإذا كان الكنز في دار الإسلام وعليه اثر الإسلام يكون عليه الخمس بعد التعريف عن المجلم هذه الدين ولكن ما ذكره قدس سره محل كاملة ولعل ظاهر الروايه مع ما افاد المحقق صاحب الشرائع سيدنا الخوي استدل بمناسبه الحكم للموضوع على ان مورد الروايه مورد الكنز ونحن نقول بل بالعكس مناسبه الحكم للموضوع تقتضي أن, ان يكون مورد الروايه مورد اللقطات وجموعه من كنوز ان تعرفوا ولا حكمه مثلا غير اللقطان معرض نفس الحكم بالتعريف هي انه لقطة عشرين عن رجل وجد ورقا في خريبان فقضى علي ان يعرفها نفس الحكم بالتعريف قرينة على ان المورد مورد اللقطان ولو كان تنزان فهو يتملكه واجه يقعده نفس الحكم بالتعريف دليل على أنه لقب ويؤكد ذلك بعد ذلك قوله يعرفها فإن وجد من يعرفها والا تمتع بها لان حكم مجهول المالك شنو حكم مجهول المالك ان يعرفه الشخص فان لم يجد من يعرفه يصدق به ولا يضمنه لصاحبه بينما حكم اللقطة يعرفها بين ان تكون لك ان وعليه لك ان تكون لك ان مورد لك كانز تكون لك ان تكون لو كان مورد لك هو تكون يعني شيء مستور تحت ان تكون لك ان لو كان مورد الرواية مصداق للكنز تماما من أن يكون بالتعريف بها أن يعرضها في المجهد من يعرفها وإلا تبا التعليم وإن كان مورد الرواية مجهول المالك لا من يقول بعد ذلك وإلا كمتع بها. مجهون المالك غير يتصدق على الفقراء من مناسبة لحكم الموضوع نستفيد أن مورد ولكن ما في الباب أنه لأنه خرب السكة علامة تخصها في العلامة العلامة يكون السيد يكون السيد يكون يكون يكون يكون يكون فكيف يعرفها؟ يكون العلامات وجود يكون ليس يكون يكون يكون يكون الأرض يكون يكون يعني لا يمكن أن يكون للسك علامات حتى تكون يكون تحت الأرض يكون تحت يكون يكون كانت لعلها كانت من في الشيء وهذا من في الشيء هو علامته كانت في مكان معين يكون قرينه على صاحبها وما فيها ذلك سوجود علامة لها لعند السكة لا تختص بأن تكون مسدورة تحت الأرض حتى تزوح على المكان نحن نسلم معه أنه لا معنى لكم بالتعريف إلا فرع وجود علامة لكن العلامه لا بين حصبين يكون فنزة مسؤولة تحت العلامه فإذا العلامة عامة فإذا روانة تعرضت ما يوجد في دار الإسلام عليه أثار إلا اذا إذا كانت له علامة تخصه تقول تحت عماشنون اللغة الطوارب ولا وعن فترة هنا الجميع دو لازم اعرفهم انا بعد ما يعرفه يرجع اليك وعليه يقوم بسيب من ذال الكنسة ايضا ما هي بريد لقطة احرارتنا للطيار احرارتنا للطيار احرارتنا يعني هو ايه احرار هو, هو <ـ cứ الغرف> اذا محفوظ كنس اذا مو محفوظه ما محفوظ او غير محفوظه فإذا محفوظ كنس اذا مو محفوظه مو محفوظه ان بعد مستقبله. ولكن مع ذلك سيدنا الحوري قال وهذه الموثقات تقيم بموثقه اخرى أبداً بصحيحه اخرى صحيحه محمد بن سالم، عبد بن مسلم، صحيح محمد بن مسلم. قال سألته عن الدار يوجد فيها الورح. نفس السؤال السابق. فقال إن كانت معموره فيها أعداء لذي ليسمع عن كيف هذا؟ وإن كانت قد قجلها عنها. يعني اعرض عنها. الذي وجدنا أحب. سيد الخوي قد يسعروا هذه المواسطة الصحيحه تقيد بالفعل ظاهر تلك المنطقة شنو؟ أن الورق الموجود في الخارجين وظيفة من وجدان يعرفه فإن يئس فيتمثل فيتملك بعنوان الكنس طبعا ويجب عليه تقصير هذه الصحيحه تقول لا فاق ان كان اعرض عنها اهلها هذه القريبه ما يحتاج يعرضها تملكه منه الله وان لم يعرض عنها اهلها يعرضه وهذه تخيل ان وظيفته التعريف في فرض عدم اعراض فأهد الخريبة عنها تقضي بالتعريب والذي فضل الإعرام لا يبعي بالتعريب وإن كانت خريبتان قد جل عنها مهدها فالذي وجدنا مهد كان أنه سيدنا أخوة قد السرور يقول الجميع أعراض أمم أعراض مهد تحتنا أعراض وآتما في الآن إذا أعرض يدخل تقليلها ونفذ مباشرة بمجرد أن يجده وإذا لم يعرض اهلها عليه أن يعرفها بعد اليأس حينئذ يقضلها بالله بناء على تفسيرنا الروايه السابقة لأنها متعرضة للقضاء هذه الرواية الثانية لأن هذه الرواية الثانية. نتكلم في سورة إقراض سورة الرجل هم ملقى مال لمالك بالفعل موجود فلذالك تعرف اما اذا اعرض المالك عن المال بعد خرج عن عنوان اللقطة موضوعين يعني الروايتان في موضوعين مثلا روايه مقيده مثل ما يقول سيدي فوريا سيقضي في الرواية في الكنز وهذه الرواية في الكنز هذه مخيف مثل نقول لا تلك الرواية الا لقطه لانه لم يعرض مالكها وهذه الروايه في غير اللقطه لأنه اعرض ما مالكها فهما موضوعان اصلا موجودان في هذه الروايه اذا وجد المال في خريفته واعرض عنه الذي وجدوه حقبا الذي وجده حقبا من اي باب من باب الكنز او من باب محياز محيازات هذا يكتمل عليك ما هو وجده ان كان ما وجده مستورا بحيث يصدق عليه علمان الكنز يجب عليكم ان كان ما وجده لا يصدق عليه علمان الكنز ضائع مال ضائع لكن اهلها اعرضوا عنه. حينئذ يحوز به وينها الاشياء فلا يلفيه الخمس الا بعد ما في السلام يعني يدخل في المعازات أشياء يحوزها الخمس لا يدخل تحت عمام الشيء فالصحيح الثاني اعانه ثم سيدنا الخوي يقدس السبوح استذلل المطلوب بالإطلاق في بعض نصوص الخمس مثلا صحيحه عمار بن مروان ال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبارح والغنيمات والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس يقول ظاهر هذه الصحيحه مطلقه المطلب الاول انه يجب في الكنوز الخمس والمطلب الثاني ان من وجد كنز يتملكه سواء كان في دار الاسلام في غير دار الاسلام عليه او الاسلام في صحيعه الاسلام وهذا مطلبي المطلب الاول من وجده يملكه مطلقا المطلب الثاني بعد ان يملكه عليه فمتمست بالإطلاق هذه النصوص لاثبات مدعانا أن كل من وجد تنزل يتملكه عليه الهدف النصوص, النصوص في مو في مقام بيانا وشيء هذا النصوص لي مقام داشنون انجات الخونس هذه الأشياء فيها الخونس أما أنه يتملكها أو لا يتملكها هذه مطلة يعني هذه الأشياء تقول هذا الرواية تقول الكنز فيه الخامس فيه الخمسة لم يتملكه تملكه بأي شيء مجد عرض له الرواية يعني الرواية تعرض بالمرحلة الثانية للمرحلة الأولى مو أن الرواية تقول كل كنز وجده ملكه وبعد أن يملكه فعليكم صلى الرواية تقول بعد أن يملكه عليكم صلى كيف يملكه وبأي طريقين تتبط لهم آخر الرياء مو مقام البيان من الجهتين معًا. الرياء بمقام مقام البيان من الجهتين ثانية فقط. لا يذكر. أمر ما يوجد في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام ان كان.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 We willen de Islam. ولو كان في أرض مبتاع اشترى ارض شاكي. مع احتمال كونه لأحد البائعين في الارض ضعها شخص على شخص اخر ثم وصلت له عرفه المال قبله في الأرض فإن لم يعرفه فالمال قبله وهكذا فان لم يعرفوه فهو للواجد وعلي هذه الفتوى ما هو مستندها انه اذا وجده في ارض المشترى يعرفه المال قبل والا فالمال قبل والا فالمال قبله الى ان يجلس فيكون ذلك ما هو مستند استدلوا على ذلك بقاعدة اليد وبره اما أما قاعدة اليد فقالوا اليد إمارة على الملكية والمالك الذي قبله كانت له يد على هذه الأرض فهي إمارة على ملكيه مهير الأرض وملك يتير ما هو تابعا للأرض أيضا في هذا الكلام فإنما يرجع للمالك الذي قبل بملاك عيد ريال واضح إن عرفا عرفا ما عرفا تسقط يده عن الحجيه تسقط يده عن الفجية لماذا بالاقرار فإن الاقرار حاكم على اليد قاعدة الاقرار حاسمه على قاعدتين يد. يد الانسان اماره على الملك الا ان يقول ليس كذلك الا هو على قاعدتين هنا يعرف والله مولى تسقط الماجد بمجرد ان تسقط الديوان بجيه تتولى اليد الثانيه احيانا جديد يعني يلي اللي قبلها ويدخل تحت موضوع قاعدة عليه. وإلا ما دامت اليد الأولى لم تسقط لا تتولد اليد الثانية إذ لا تصورت آيابي متعددة على أن واحد في واحد من ما دامت اليد الأولى لم تسقط اليد الثانية لا مضوعها ولا تدخل تحت القاعدة وإذا ما تدخل تحت القاعدة أليس بعد سقوط اليد الأولى أنا تجيب بركة الإقرار واضح؟ هذا هو سرق سيدنا الخوي قدس سروا عشق الحياة أولا بأنه أليات حجات في موردين أو شرقين الشرط الأول أن اليد الحجات حجة نطلق إذا انسان يده على شيء فيدعو فجاء الحكم بعد ما الى الحق انت الآخر طالب بالتعريف مطالبة بالتعريف على اي اساس يقول لي اعرفها هو, هو بعد يعطيك بعد مقتضى كونه هي صاحبه يد ان تكون يده اماره علنكيه مقتضى عرف ما هو اللي فإذن مطالبته بأن يعرف المال خلافه اطلال عليه صاحب اليد يعني أنه يدرق مع بلاد المثيين يدرق واش يحتاجه او ما فمطالبته بالتعريف خلاف القاعدة فكيف تستيجون في التعريف القاعدة نفسها القاعدة نفسها ما تطبع هذا هل مقتضى الخلاف؟ كون المالك السابق صاحب يد ان لا يطالب بأن يعرف الملك خلاص طالب يتسلمون كان هذا الملك حتى يتسلمون مطالبته جانعة في الملك لا تبقى تعليق. تعليق ما انه الفقر وكي تستندون اليها فرح من التعليق شرط الثاني لانه اليد انما تكون الجعال الملكية بفرط في عيدها ما دامت اليد على المن أصلاً تريح المشيطة أما إذا زالت أصلاً تريح المشيطة لا مستمت قاعدة على اليد سيرة العقلاء ما هي المستمت أن العقلاء جرت على المصاحب آه دا. آه دا سيرة العقلاء إنما يرون ليتكاشف عن بيصورت بيصورت في بصورة ماذا؟ بصورة فعلية أما إذا زالت في المزينة طبعا كده بعد ما اتفق وجود التكذيب الان والتكذيب الان ما يصح الرجوع الرجل المالك الساده جل وعلا جنيه صاروا قلنا على نحس التامل في كلام وصول. Ik wil u ja zegt u, dan is het 10 نعم يمارس الدممار العادي فالماريتها لكجري ما يحمل ولا ما غيره طلب غير في مثل هذا المورد كنز وجد في ارض وهذه الارض كانت لي سيدنا عقال لو عرض مثل هذا المولد على العقلاء صحيح اليد الاولى زالت عن الملكيه الان بل صارت يدك عليها لكن العقلاء يرون اليد السابقه ما زالت كاشفه عن الملكيه في زمانه مالوف بهذا الزمان اليد السابقه بلا إشكال للعقلاء إنما يقولون اليد الفعلية رجاء، هذا الفعل في زمان اليد، لا بعد زمان اليد، لا إشكال. يعني الآن مثلاً إنسان كان صاحب هذا البيت، خرج، بعد خروجه عنه وجد شيئا في البيت، بما أن هذا الشيء الذي وجد في البيت جديد. وجاء بعد انتفائيات لا تكون اليد السابقة حجة على الملتية لا اعلم في اليد. هذا صحيح اما اذا كان هذا الشيء دخل تحت عنوان اليد سابقا سابقا اليد لأن ما كانت على الارض كانت على الارض وما اتبع الارض من جملة هذا الكنز فاحنا ما نريد نستفيد احنا ما نريد نستفيد من اليد الملكية للكنز في إعلان عدت تقول اليد الثالث عن الملكية احنا نريد نستفيد من اليد الملكية للكنز لو ما كانت اليد موجودة فالنقرأة وهذا وهذه الأقلاء يعني لا لي ثلاثة وللنقرأت عني الأقلاء إنسان موجود شيئا في التارث بعد الملكية أخذ إيه؟ أخذ إيه؟ أن العقلاء إنما يرون اليد ما رفي فرض فعليتها في هذا صحيحا لكن المقام إن من باب الرجوع ليدي حرف ليديها لأنه لا يرجع ليدي هذا الزمان إنما يرجع اليد في زمان كان فعلي في ورجوع اليه الفاعلين ورجوع اليه غير الفاعلين لأنهم يرجعون اليه في ما في زمن فاعلية فيها هذا الزمان والشرط الثاني أنه هو إذا يدعو الجش معنا يقول أول أعرفها يطالب بالتعريف على أي اساس مع ما له حج إنما اللي بالتعريف على اساس هو كشف العقلات اليد كاشف عن الملكية كشف العقلات مو كشف حقيقة ولا كشف تعبلي اليد كاشف عن الملكية كاشف كشف, كشف العقلات لا يتصور كشف اليد عن الملكية إلا في صورة علم صاحب اليد يعني الآن مثلاً إنسان وضع إذا على شيء ملائم، فلا مبيج. العقلاء ما يرون هذه الكشف عن الجاهل، مع طلعه بأنه لا معه شيء. إنما إذا الكشف العقلائي للجد من تكون الكشف عقلائيًا عن الجفية في صورة علم المالك في هذا الامر عندنا يطالب بالتعريف لان التعريف في حدود الكشف العقلي مطالبه بان يعرف في حدود الكشف العقلي والا مقتضى الصيره العقلي لا لا يد مع عدم معرفته لأن سيرة دليل نظري في اصطلاح العقله الدقيق والقلب الذي من صورة المعارف لا مقاومه طبعاً. هذا من ناحيه اليد كم ساعه طبعاً. معيش ممم. هذا من ناحيه القاعده واما من ناحيه النصوص النص الاول ما رواه الكليمي بسنده عن عبد الله بن جعفر الحميري قال كتبت الى الرجل عليه السلام اساله عن رجل اجترى جزورا شخص شخص شخص شخص شخص شخص شخص لو أنهم حيارة ديارة في المفاصل بالمعنى حب أكو, أكو, أكو علم اصل عنوان ولا إيه أكو علم رأم ما أكو علم أصلا معقول هذا كذا العقلاء يستكشفون من اليد المعنى في صورة العلم ولو بالعنوان يعلم لأنه مثلا له له مال في المكان المعين سوشف هذا المال وأرضه بستانه ابابا ولكنه في صورتي اين الماربه المبرره لليل ايضا ارفع علم كثير البيع وغير الصور كلامك ليل انسان في المحل ايضا للاشخاص يعلمون من أدري هذا، ها إشكال ها هذا، مورد مشكور هذا مورد علم ملكيته له بسبب معين، إن البيع إن الشراء، كلامنا في مورد لا يعلن سبب الملكية إلا يد، الذي لو قبل قديرة قبل قديرة الملكية تولد بسبب معين. كلاما انسانا لا يرون الملكية ولا وسيلا ما اهتراله لياه هل العقلاء يرون اليد كاشفة عن الملكية مع عدم معرفته بما تحتهده الاطلاق معلوم ما معلوم العدم لا معلومه معلومه فهذا معلومه و مطالبة بالتعييف مو خلاف ليه هي في حدود كشف ليه وأما النصوص هذه كتبت إلى الرجول عليه السلام نسأله عن رجل اشترا جزورا أو بقرة بالأموحي فلما ذبحها وجد في س في جوفها صرة فيها ثعلب أو جوهرة من يكون ذلك وطأ عليه السلام عرفها الباحث في القول فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك أو عرفها لا أعرفه عرفها الباحث فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك فزطها الماضية هذا سبب بناء المزوم التعريف كما ذكرنا. ولكن أورد عليها سيدنا الأنفر يكون في السرور في محلة أنه هذه أصلا مرضي مرضي مرضي مرضي مرضي مرضي ما يسلق الكنز فوق صر فيها درائم مدنانية في جوم الدابة بلها لكنز عنوان الكنز لا يسلق فإنما يسلق عنوان مرضي مرضي لأنوان اللقطة يسلق ما يسلق عنوان الضياعة ولا يسلق عنوان الكنز هو المال المسطوح للحفظ مبالا وإنما يسلق شنون تعال لذات للتلاعات عنوان الجول المالك يسلق طب عنوان الجول المالك فقمو ماذا فقمو تعريف وإذا لا فد صدقها الفقار إنما الإناء هنا قال بعد تعريف هو لا ترى قال الله بيه لعله هو الاسد لطهوك الله يا من باب اذني يا من يعني ان الإمام عليه السلام من حيث انه مالك او من حيث أن له الولايه عليه السلام من حيث ان الامام له الولايه على الاموال من حيثيه ولايته اجمل هذا الشخص ان يتملكه بعد التعليق لا على تحمست شرطه فلعن السيد من أعشده أنه هم أكون قاستاناً أنه عرفها البائع فإن لم يعرف هذا الشيء لنا بينما محل كلامين عرفها البائع فإن لم يعرف البائع الذي قرره فإن لم يعرف البائع وهكذا اتصال الإمامي قوله على البائع إن اول تعبدون لا لا أي المراج البائع ينسي البائع ما هو شخص البائع عرفها البائع اتنباعها لعل المراد بالبائع جنس البائع لا شخص البائع فلا يتنافى معرفة لما تكون فلا يتنافى وفي والا الثاني إسحاق بن عمار قال سألته أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مركين بيوت معدل الشأنش والمستجر فوجد فيه نحو من سبعين درهم مجكون فلم تزل معمول ولم يذكرها حتى قديماً كوهلاً كيف يصنعها؟ قال يسأل عنها أهل المنزل الإسبانيا لعلهم يعرفونها فإن لم يعرفوها يتصرفون هنا المستدل بأن الكنز في الأرض المشترات فليعرّف قال أنه كنزان وقال نحو من سبعين دراما مدفونان فبقرينة انها مدفونان من سبيل ما واذا وإذا كانت كنزان فحينئذ وظيفته في الكنز الذي يجده في الأرض المشترات ان يعرفه من قاد ذلك فالجنوات ذي ولكن سيدنا الخوي قلت بالسر و ناقش فيها لأنه صحيح يا من سبعين لرحمة تكونين بعنوان أنها لا تكون كنز لكن المقبول أنها كنز في غير ملكة, ملكة نزل في بعض البيوت مفكرة وهذه البيوت الذين ذكرت فيها إما ملك بمالكين معينين ولا إشكال فيها أن الكنزة الموجود في ملك لمالكين الآخرين لا يبتكوها فلو يفدون التعليق هذا لأنا هل يكلامي محل كلامنا في من ملك أرضان ووجد فيها كنزة هل هي له أو ليمن قبلها أما من ووجد كنزة في أرض الغيب بلا إشكاله تجيب عليها الوجوع لصاحب الدار ما فيش لأنه لك من باكنه هذا للمالكة سيئة هل إذا كانت البلد من كنب مالكين وإن لم تفقته البلد واحد واش ان أن ينزل فيها في ويش في وحفها لأن ينزل فيها في الججر. فهي ليست ملكة ولا ملكة لا تكون لك لأن يذهب الى المنظر الى المنظر الى لا الى المنظر الى المنظر الى المنظر الى المنظر الى المنظر مع المنظر الى المنظر الى المنظر الى المنظر الى المنظر الى المنظر الى المنظر الى المنظر الى في الى المنظر الى المنظر الى فلين وجد من يعجبها والأدرة واضح هذه الضواية أول من اللي هو في خارجة وعندما يتحدث في أرض ملكها ثلاثة سوريا ثم هناك تطبق حكم في اللقطة تطبق هناك حكم في اللقطة هذا نزل في بعض بيوت ملكة maar je moet zo gaan werken. Je moet erin Je moet erin gaan. Je moet erin gaan. Je moet Je moet Je Je Je Je انا الامر يعني من نفس الملكية او ملح اصعار لا لا من عذاب من اقرار المعصوم بلاد فتحت وما اسلمت زين وما مقرر المعصوم ملكية اصحابها لماذا؟ اوه احنا بل انترشت اما بفرد اقرر المعصوم ومن فيه اصحابه تمام المكر يقرا الراب في مكر يقرا الرابع دخل داره فهو امن اخر من في يوم لكن على اي حال لا يتم الاستبلاغ على هذه هذا قاعد من قاعده لازم قاعده مثلا تمرينه السيد ولا بالروايات وبالنتيجة انه يعامل معاملة من جور المالك فيعرق بدون في انت سلسل هذا باعله يقلقه ما قلقه ما قلقه ما سيسمعه يعرقه ما اناه المالك فانه والله من انتصل ولذلك ولذلك قادفة واحدة اقيلة على ان السبع على الاحتياط والحمد لله <تصفيق>